Ağuoz bıllahi min al-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.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 حرمة عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والمؤخوذه والمتردية والنطيحه وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ وَأَنْ النُّصْبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوُونَ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 فإن الله رَفِيعٌ رَحيمٌ يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قُل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قضى لكم اذا اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أو جاء أحد منكم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحو فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن يريد ليطهركم وليتمن عمته عليكم لعلكم تشكرون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 وعذّرتمهم وأقرّتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلا ولا جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُحَظَ وَنَسُحَظَ مِنْمَا ذُكِّرُوا بِهِ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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوُ وَيَعْفُوُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 والله على كل شيء قدير، وقالت اليهود والنصارى نحن وأبناؤ الله وأحبائه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلقوا. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَبِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَبِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ فيكم أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاهُمْ وَأَتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وَلَا ترتدوا على أدباركم فتن قلبو خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا وَإِنَّ لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلًا مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ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 فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَائِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَاصْطَرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 من أجل ذلك كتبنا على ذرى إسرائيل أنه من قتل نفسه أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا.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 ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أيام فو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله يَا رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا, وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليتادوا به من عذاب يوم القيامه ما تنقلب منهم ولهم عذاب أليم.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 نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَذِبُ مَن يَشَاءُ هُوَ الَّذِي يُمِيتُ مَن يَشَاءُ وَيُحْيِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 لهم في الدنيا قزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أفكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصداق لما بين يديه ومصداق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَّمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم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 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانه وكفره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 وَحَسِبُوا أَلَّا لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا بَتَّ ضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ثم ثُمَّتَ بَضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أ فلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقه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 قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ غَلُو مِنْ قَدِلُ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ وَظَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ما تأخذهم أولياء ولكن كفيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا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 يقولون ربنا آمننا فكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا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 فجزاء مثلما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية هدية بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عافى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياحه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء إِن تبدل لكم تسؤكم وَإِن تسالوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم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 قالوا نريد أن نأكل منها وتقوم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها ونكون عليها من الشهيدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا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 منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ve anta ana kül şeyin şehide, in وَإِن تَغْفِر لَهُم فَإِن لَكَ أَن تَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا